ولو تراذ المجرم للكسورؤسهم عياذ ربه للكسورؤسهم عياذ ربه ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل فرجعنا نعمل صالحا إن موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس الهداها ولكن حق القول مني حق القول مني لأم لأم جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إن نسيناكم وذوقوا عذاب القلب بما كنتم تعملون إما إم يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا, سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجاسد نبضهم عن المضاد يدعون ربهم خوفا وطمعا خوفه وقمعه ومما رزقناهم يفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من خرقة أعين جزاء بما كانوا يعمون.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 يَجْوُوْمٍ هَا أُعِيدُوْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ثُوَكُ عَلَى بَنْهَا الَّذِي تُنَاقُوْهُ بِهِ تُكَذِّبُونَ